وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أ فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماء والأرض إنه لحقكم مثلما انكم تنطقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فخَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فاقبلت امراته في صرته فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم